ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضوع فخلقنا العلاقة مضوّة فخلقنا المضوّة عظاما فكسون العظام لحما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 121. And if Allah will, then the people who have given us 122. What did we hear about this in the first of us? قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْوَةَ بَأْسِ الْمُزَلَّمُ بَارَكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزَلِّينَ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 119. حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 110. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تطلع عليكم فكونتم على أعقابكم تانكصن مستكبرين به سامرا تهجون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ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 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيلهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم فرجا فخرج ربك خير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 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 وهو الذي يحيي ويُميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ قَالُوا أَيْدَاهُ مِثْنَاهُ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 ربّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْهَرِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 قَاللاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ دَرْزَهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنَسَابَ بَيْنَهُمْ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرواه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 Allah S.W.T. tidak bersuara di dalamnya, dan mereka tidak berbicara. Namun ada sekelompok umat yang berkata, "Ya Allah, kami beriman. Ampunilah kami dan ampunilah